وتكلمنا عن الفقه بأنه في اللغة معناه الفهم ويقال فقه الرجل إذا صار الفقه له سجية وبعد ذلك يعرف لنا الشيخ الفقه في الاصطلاح أي في تعريفه عند العلماء ودائما الاصطلاح هو أضيق من اللغة بكثير فإنك مثلا تقول عن الصلاة الدعاء هذا باللغة أما في اصطلاح الفقهاء فهي أقوال وأفعال مبتداءة بالتكبير مختتمة بالتسليم واليوم نتكلم عن الفقه في الاصطلاح أي في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى هذه المجموعة التي نذرت نفسها لفهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خرجت بأقوال مختصرة جمعت فيها دين الله تبارك وتعالى وهذا ما يهمنا اليوم حتى إذا ما أقدم الإنسان على عمل من الأعمال علم فيه حكمه هل هذا العمل حرام أم هو حلال هل هو واجب؟ هل هو مسنون هل هو فاسد هل هو صحيح كل ذلك ينبغي عليه أن يعلمه. لذلك قال الشيخ واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية فعندما نقول العلم فمعنى ذلك هو الحكم في الذهن الجازم المطابق للواقع فما واقع هذا الحكم ونحن نعلم أن العلم ينقسم إلى قسمين علم ذاتي وهو علم الله تبارك وتعالى وعلم البشر ينقسم إلى قسمين اثنين إما أن يكون العلم لدني وهذا علم قليل جداً ولا يطمع طالب العلم فيه وربنا سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء من عباده وخاصة بعض أوليائه أو المرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم فبدون كسب آتيناه من لدنا علما أما غالبا فيكون العلم كسبي حتى علم سيدنا جبريل فإنه علم كسبي اكتسبه من اللوح المحفوظ ثم نزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا علم كسبي أي يكتسبه الإنسان وهذا ما نراه في كل يوم فإن الإنسان عندما يولد يأخذ يتعلم الحروف نطقا وبعد ذلك كتابة وبعد ذلك يجمع هذه الكتابات ويؤلف ما يؤلف في حياته سواء كان ذلك من الأقوال أو من الأفعال فإذا جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان ملكة في ذهنه عندها يستطيع أن يستنبط الأحكام قال العلم بالأحكام هنالك علم بالأحكام وعلم بالذوات هذا الكتاب ذات وهذه المنبار ذات فأنا عندما أعلم بهذه الذات شيء وعندما أعلم أيضا بالأحكام شيء كاذن الذوات والصفات كبياض فلان مثلا وحمرة فلان وطوله وعرضه وحجمه ليس هذا هو المراد الآن وإنما المراد الآن هو خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بفعل المكلفين وخطاب الله تبارك وتعالى إما أن يكون بالطلب نحو اقيموا الصلاة اتوا الزكاة أو بالنهي مثلا لا تقربوا الزنا لا تجسسوا لا يغتب بعضكم بعضا أو بالإباحة فإذا حللتم فاصطادوا نعم أو بالندب أو بالكراهه أو بالصحة أو بالفساد أو ما يكون سببا مثلا فإن الشمس عن كبد السماء سبب في أن الله في أن وجوب الظهر صار علينا الوضوء شرط لصحة الصلاة ستر العورة شرط لصحة الصلاة بلوغ النصاب ومرور العام شرط من أجل أن ندفع الزكاة إلى غير ذلك أن نعرف المانع مثلا وأن نعرف المقتضية فالمانع مثلا إذا أرادت المرأة أن تصلي وجاءتها حيضتها فالحيضة مانع من الصلاة ودخول الوقت يكون مقتضيا فإذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع عليه كذلك في مسألة الأحكام عندما نقول هذا عقد صحيح وهذا عقد فاسد أو باطل فمثلا عقد النكاح عقد صحيح عقد المتعة عقد باطل عقد الربا عقد باطل عقد البيع إن كان على شيء حلال فهو صحيح وإن كان على خمر أو خنزير أو كلب فهو عقد باطل ليس بصحيح نعم. كذلك أن يعرف الإنسان ما حكم تكبيره الإحرام بالنسبة للصلاة فهي واجبة وهي ركن من الأركان وأن الوتر إنما هو مندوب إلى غير ذلك العلم بالأحكام الشرعية فهناك أحكام إنما تتعلق بالحساب الواحد نصف الاثنين هذا عمل اثنين في اثنين تساوي أربعة هذا عمل يتعلق مثلا في الحساب المثلث المتساوي الساقين في والله زاويتين متساويتين إلى غير هذا يتعلق بالهندسة نحن نريد بالأحكام الشرعية التي تنسب إلى الله عز وجل وإلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم شرع لنا يعني جعل لنا أحكاما سواء أخذنا هذه الأحكام من كتاب الله أو من أقوال أو أفعال أو تقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم بالأحكام الشرعية العملية عندما نعلم هنالك أحكام عملية وهنالك أحكام اعتقادية. مثلا هذا الكون له صانع وهو الله سبحانه وتعالى. وله بداية وله نهاية. إلى غير ذلك هذا هذه الأشياء أشياء اعتقادية. أكذلك علم. الكلام يعني وما يتعلق بالتوحيد من صفات الله عز وجل وأن له صفات واجب الوجود وصفات سلبية وصفات معاني وصفات معنوية كل ذلك من الأحكام الاعتقادية نحن اليوم انما نتكلم عن الأحكام العملية ومعنى الأحكام العملية كوجوب الصلاة وشرط صحة مثلا الوضوء من أجل الدخول للصلاة ودخول الوقت الى غير ذلك الاحكام الشرعية العملية ان تحكم على شيء مثلا ما حكم غسل الوجه بالنسبة للوضوء فتقول ركن من اركان الوضوء لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة اي محدثين فاغسلوا وجوهكم هذه العملية المكتسب هذا قيد ايضا اخر ف من اين نفهم هذا الشيء باكتسابنا بأن هذا العلم مكتسب من ادلتها التفصيليه والادله إنما تكون كما قلت من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما علم الله اكرر فلا يقال إنه مكتسب بل هو علم ذاتي لله تبارك وتعالى من أدلتها التفصيلية فنفصل هذا الدليل تفصيلا واضحا فإننا لو مررنا على أركان الصلاة ركنا ركنا وعلى سننها سنة سنة فإننا نعرف أن كل حكم من هذه الأحكام يتعلق بشيء معين فاننا نقول مثلا آت الزكاه هذا امر بالوجوب وعندما نقول مثلا لا تجسسوا لا يغتب بعضكم بعض لا تقربوا الزنا هذا نهي ودائما النهي ماذا يقتضي النهي يقتضي التحريم ما لم يكن هنالك صارف عنه فاذا حللتم فاصطادوا هل يجب على كل انسان إذا ما انتهى من حجه أن يذهب فيصطاد لا تعلمنا العلماء أن كل أمر يأتي من وراء نهي يعني كنا قد نهان الشارع أن نصطاد عندما نكون محرمين وعندما نكون في بيت الله الحرام فإذا صرنا حلالا فقد ابيح لنا ما قد حرم علينا وليس ذلك من قبيل الواجب قال على مذهب الإمامي على مذهب هذا ذهب يذهب مذهبا هذا الطريق عندما تسير على طريق معين فهذا مذهبك مثلا مذهبك من البيت إلى المسجد ولما صار هذا العلم الذي أخذ به العلماء الفقهاء المجتهدون يسيرون على خط معين استعير هذا الطريق لطريق الاستنباط من الأحكام الشرعية فصار يسمى الطريق الذي يأخذ منه العالم أحكامه الشرعية يسمى مذهبا بعد ذلك صار هذا حتى وصل كما قال العلماء إلى حقيقة عرفية فعندما تقول مذهب أبي حنيفه مذهب الشافعي مذهب مالك مذهب الليث أي الطريق الذي ذهب إليه الإمام في اختيار الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على مذهب الإمام الأعظم طبعا لكل مذهب أئمة وأعظم إمام في مذهب الإمام الشافعي من هو؟ نحن دائما إنما نسير وفق خطة معينة لا نغالي فكل هؤلاء اقتبسوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سرنا في هذا المسيء وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وهذا لا يعني أننا لا نقرا بقية الاحكام من بقية الفقهاء فهم أئمة عدول فضلاء نحتاج إلى أقوالهم في كل يوم وفي كل حركة وفي كل عقد من العقود المهم في النتيجة أن تكون أعمال هذه الأمة صحيحة ولو على أي مذهب من المذاهب خاصة الأربعة التي تلقتها أمة الإسلام بالقبول قال على مذهب الإمام الأعظم المجتهد هنالك مجتهد مذهب وهنالك مجتهد مطلق والمجتهد المطلق هو الذي بذل كل جهده في طلب وتحري الأحكام وتوخى تماما ما يصل إليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد إن الله يبعث يعني على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها يعني يقرر الأحكام الشرعية فما ترى أن هذا الأمر يخبو أحيانا إلا ويرسل الله عالما من العلماء الأفاضل ف يفعل شيئا في هذا الأمر فيقلب يعني واقع الناس من ركونهم إلى الدنيا إلى عودتهم إلى دين الله عز وجل وكم تسمع أحيانا أن أمة بأسرها تتحرك بحركة عالم من علمائها وبتوجيه منه فيكون لها رمزا ومنارة وارشادا على مذهب الإمام الأعظم المجتهد ناصر السنة والدين اسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء الذين ينصرون شريعة الله عز وجل ويحقون الحق حيثما حلوا وحيثما ارتحلوا أبي عبد الله ولا يشترط في الإنسان إذا أردت أن تسمي رجلا أو امرأة بكنيه طبعا نحن نعلم أن اسم العلم ينقسم في هذا التقسيم إلى ثلاثة أقسام اسم وكنية ولقب أما الاسم فهو الذي يعين المسمى مطلقا زيد خالد بكر هذا هو الاسم والكنية هي ما صدرت بأب أو أم خلاف ما نستعمله نحن في بلادنا فنستعمل الكنية أمر آخر الكنية هي لا تقول مثلا عندما تكتب نعوي مثلا والله المكنا مثلا بسعد بكذا لا انما تقول المكن ابو ابراهيم ام مثلا عبد الله الى غير ذلك فالكنيه هي ما صدرت باب او ام واللقب ملقب بكذا يعني الملقب بصفه هذه العائله وهي ما اشعر بمدح او ذم فمحمد اسم ابو عبد الله كنيه عندما تقول في مثلا ناصر الدين هذا أشعر بمدح أو تقول بالعكس أنف الناقه أو تقول قفه مثلا أو تقول كلمة من هذه الكلمات كرز إلى غير ذلك فهذا يشعر بالذنب هل يشترط للإنسان أن يكون وله ولد بأن يسمى أبو فلان أو أم فلان لا لقد سميت السيدة عائشة بام عبد الله وليس لها ولد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتسب رجالات المسلمين وابناء المسلمين ونساء المسلمين إليها تشريفا فهي امنا رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي العالمة ولا وإنما نذكرها من بين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي الفقيهة الرشيدة التي علمت الناس العلم الذي تلقته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على غلام فكناه فقال له ما فعل النغير يا أبا عمير راه يلعب في طير وبعد ذلك طار ذلك الطير منه واسمه النغير فقال له أو مات بعد ذلك قال ما فعل النغير يا أبا عمير مثل واحد شفتها بيلعب بصوص صغير وبعدين سميت له يا ماذا فعل عوض ما تقول له يا أحمد قلت له يا أبا عمير قالوا من هنا أخذ بعض الناس فتراهم من المسلمين يكنون اسماء أولادهم فعندما يكون له ولد يسميه مثلا هذا يسميه أبو خالد ومحمد محمد أبو علي إلى غير ذلك تيمنا بهذا الحديث النبوي إذن اسمه أبي عبد الله محمد هذا بالنسبة يكن بأبي عبد الله محمد بن إدريس هذا اسمه بن العباسي محمد ابن ادريس بن أو محمد ابن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع طبعا هذا الاسم الذي نراه أنه بعد ذلك ينتقل إلى حتى يصل إلى. نسب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بعد عشرة اسماء من آبائه فإنه يصل إلى نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يقول الإمام العمريطي فهو ابن عم المصطفى ولم نجد له نظيرا مجتهد مطبقا بعلمه الطباق مطابقا للوارد اتفاقا قال ولد بغزة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنها البأس وأن ينصر أهلها على أعدائهم وأن يجعل المسلمين جميعا متكاتفين متعاونين متناصرين وأن يدحر الله سبحانه وتعالى أعداء هذه الأمة قتلت الأنبياء والمرسلين ولد بهذه البلدة المباركة سنة خمسين ومئة رضي الله تبارك وتعالى عنه لو أردنا أن نأخذ شيئا عن حياة الإمام الشافعي رضي الله عنه هو تنقل ما بين غزة قيل بعسقلان قيل باليمن على كل حال قيل ولد بمنا الأصل هو من غزة ولذلك إنما يقال أنه ولد بغزة لقد حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وكان له من العمر فقط كم سنة؟ سبع سنوات فقط سبع سنين عندما أتقن حفظ كتاب الله عز وجل يقال عنه إنه كان يضع يده على صفحة حتى لا يشتبه عليه الحفظ عندما يقرأ من مره واحدة يستطيع أن يحفظ كان بعض الناس ربما يؤولوا ذلك الكلام حتى إننا اليوم استطعنا أن نرى ابن خمس سنوات يحفظ كتاب الله عز وجل على الملأ وعلى وسائل الاعلام فلا نستغرب أن الإمام الشافعي قد حفظ القرآن الكريم وبعد ذلك تفقها على شيخ يسمى بمسلم بن خالد وبعد ذلك ذهب فتعلم أيضا على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه واجتمع عليه اجتمع على العلماء حيثما حل وحيثما ارتحل حتى إذا كان له من العمر فقط أربعة عشر عاما أذن له بالفتوى كان العلماء ياذنون لطالبهم في الفتوى وذلك أنه في يوم من الأيام دخل على الإمام مالك رجل فانه قال انه اشترى قمريا يعني طائرا وقد حلف له البائع انه لا يسكت يعني يديم التغريدة وإذ سكت او حلف بالطلاق مثلا فقال ما ارى الا ان زوجتك قد بانت منك فتكلم عندما خرج قال ما قال لك الامام قال قال يعني قال لي كذا وكذا ان امراتي قد بانت مني قال انتظر فدخل معه مرة ثانية إلى الإمام مالك وقال في الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءت فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول له خطبني معاوية وأبو الجهم فقال أما معاوية فرجل صعلوك أي فقير وأما أبو الجهمي فلا يضع العصا عن عاتقه معنى ذلك له عدة تأويلات من جملتها أنه دائم الأسفار فقال هل كان أبو جهم دائما يضع العصا عن عاتقه يعني يجعلها على كتفه ويسير كما يحمل المسافر زاده على كتفه أم إنه ينام ويصلي ويغتسل ويقضي الحاجة ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه كان لا يضع العصا عن عاتقه يعني كان غالب وقته يفعل الأسفار مثلا ف وكذلك هل هذا القمري الذي يغرب الأكثر في أوقاته التغريد أم الأقل؟ قال بل الأكثر. طيب طائر يحتاج إلى نوم، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، ولذلك سيقف عن التغريد. وعاد الإمام مالك عن فتواه عن لذلك الرجل وأفتى له إذا كان الغالب في أمر ذلك الطائر أنه يغرد فإن الطلاق لا يقع مثلا. ولذلك بعد هذا الأمر وبعد أن حفظ الموطأ كاملا على ظهر قلب ومع القرآن الكريم مع ما أقوال العلماء وكان قد تلقى أيضا اللغة الأصلية من البادية فهو لا يتكلم شيئا من الأشياء التي فيها خلاف مثلا ولذلك أصل اللغة تعلمها من أهلها من هؤلاء الذين لم تكن قد دخلت العامية إليهم ولذلك يقول العلماء إذا قال الإمام الشافعي فهو حجه حتى في اللغة ولكن حتى قال في الشعر ولولا ولولا الشعر بالشعراء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي ولكنني إنما اتجهت إلى شيء آخر وأيضا استمر بذلك من سنة خمسين و وبعد ذلك مات رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الله تعالى ورضوانه يوم الجمعة سلخرج بن سنة أربع ومئتين فإذا قلنا إذا ولد بمئة وخمسين ومات بمئتين وأربعة كم بلغ من العمر هذا الإمام الذي ملأ الأرض علما أربعة وخمسين عام فقط وقد دفن في القاهرة بالقرافة ويعني مكان قبره معروف ويزار إلى يومنا هذا قال ووصف المصنف مختصره بأوصاف يعني هذا المختصر الذي جعله في غاية الاختصار ونهاية الايجاز قال منها أنه في غاية الاختصار يعني كان العلماء يفعلون شيئين اثنين إما أن يطولوا وإما أن يختصروا فسئلوا عن ذلك فقال اختصرنا ليحفظ وطولنا ليفهم فلهم طريقان لهم في ذلك طريقان الطريق الاول طريق الإيجاز والاختصار في الكلمات وذلك كانوا أن يعلمون الصغار وهم صغار فيحفظون المتون وحافظ المتون يكون صاحب حجه وصاحب قرار ويعني ترى أن كان شيخ حسين رحمة الله عليه شيخ القراء كان رجلا ولا يعني شابا صغيرا دخل أحد المكاتب المكتب العربي مره فسئل بعض الناس يسأل كان هنالك شاعر كبير من بيت البزن معروف وبعد ذلك وله بيت يعني جميل وهو الذي يقول وعدوا عن الصحابه وعدوا جنه الخلد ولولا أنهم وعدوا جنة الخلد لاتوها ألف الفتحة هكذا قال عن الصحابة ألف الفتحة ولولا أنهم وعدوا جنة الخلد لأتوها فاتحين هذا الكلام لهذا الشاعر وكان هذا شاعر ولم يكن عالما بالدين فكان قد دخل وهو يعني صغير في بداية طلبه وقد حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين فقال هل من الممكن أن يجمع فاعل على فعى فقال هو مباشرة وعلماء كانوا جالسون كلهم كل واحد ينظر إلى الآخر هل يستطيع هل يمكن أن يكون هذا الجمع في اللغة العربية؟ قال نعم. قال أنت وما أدراك؟ انظر ماذا قال الشيخ؟ قال ربنا سبحانه وتعالى يقول والركع السجود عندما قال هذا القا... سكت الكل لأنه حجته قوية جاء بآية من كتاب الله عز وجل. فعندما نقول مثلا في هنا في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز فترى أنه اختصر وهكذا كانوا يعلمون الصغار الحفظ حفظ المتون وهذا شيء هام فإذا وجهت ولدك فالحفظ إنما يكون خاصة لكتاب الله عز وجل فوجهه في الصغار فإن يعني الحفظ في الصغار والعلم في الصغر كما يقولون كالنقش في الحاجه اخواننا في المغرب لهم طريقة جميلة في تحفيظ كتاب الله عز وجل مثلا أنهم يكتبون ولقنون الولد كتاب على لوح من الخشب هذه طريقة هذه الطريقة يأتون بصوف ونوع من الصمغ يحرقون هذا الصوف ويجعلون معه شيء من الصمغ ثم يكتبون في هذا هو حبرهم يكتبون فيه على اللوح ينقل الشيخ مثلا فيملي عليه الصفحة من كتاب الله عز وجل يقرأها بشكل جيد ويفهمها وبعد ذلك يسمعها الشيخ بعدة مرة ثم بعد ذلك يطلب منه أن يمحوها وأن يثبتها على اللوح ثم يصححها له ثم يعود فيثبتها وهكذا فترى أنه يستغرق وقتا بين الكتابة فيستعين على حفظه بإعادة الكتابة فلذلك ترى في بلاد كثيرة لا يستخدمون نسخ المصحاف وإنما يستخدمون ما رسم في عقولهم حتى توجد بعض القراءات لم تكتب في تلك المناطق في موريتانيا وإشباء ذلك حتى الآن لم تنتشر عبر الكتابات وإنما ما زالت إنما تكتب كتابا ولذلك ترى هؤلاء ونرى بعض الطلاب منهم عندما يحفظ الألفية مثلا ومختصر سيدي خليل في فقه الإمام مالك وأي شيء من هذه ولامية الأفعال فتراهم مترسخون تماما فإنما يختصر من أجل أن يحفظ في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز والغاية والنهاية متقاربان يعني غاية هذا الأمر ونهاية هذا الأمر شيء واحد في معنى الكلام أو تقول إنهما مترادفان ما معنى الترادف في الكلام؟ عندما أقول لك بشر ما معنى البشر؟ يعني الإنسان الإنسان البشر واحد عندما أقول لك القمح البر شيء واحد ها يعني كلمتان مترادفتان متقاربتان وكذا اختصار والإيجاز ما معنى اختصار وما معنى إيجاز كلمتان أيضا متقاربتان ولكن حذار أن نجعل اختصارا أو إيجازا مخلا ينبغي أن لا يكون مخل فيه كل المعلومات لكن بكلمات مختصرة قال ومنها أنه يقرب على المتعلم لفروع الفقه درسه ويسهل على المبتدئ حفظه فإذا أراد أن يكون دارسا فهذا شيء على شيخ من الشيوخ فهو قريب يستطيع أن يمر على أبواب الفقه بسرعة لا أن ينتظر سنين ربما في أسبوع يقرأ أبواب الفقه من أولها إلى آخرها لأن الكتاب الذي بيده يكون صغيرا وإذا أراد أن يكون حافظا فإنه يحفظ الكلمات القليلة لا نريد أن نحفظه مجلدات كبيرة والحفظ إنما يكون على قالك اي استحضاره على ظهر قلب لمن يرغب في حفظ مختصر في الفقه بعد ذلك قال وسألني أيضا بعض الأصدقاء نقف هنا ونتابع ان شاء الله وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق وأن يجعل الله سبحانه وتعالى الفقه سجية لنا في حياتنا وفي قلوبنا والحمد